تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 ما ينجيه كلا إن الله نزاعا للشوا تدعو من أدبرته ولا وجمع فأوعى إن الإنسان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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبنك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم والمشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا لا يلاقون يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب في ظون خاشعة أبوصارهم ترهقهم ذل